barakallah bih <gülüyor> ذابن يا ربي وبعد وارسيم فهو ار il 부 ni အ حiclo ni bi min gabur he multimass si po Jazahi and they have بالحسن يا بال حاتم يا استاذ جابر الكرم I'm a J.A.T.A.K. कि <laughs> या <Yeah. laughs> in the way you I mean, yeah. al al-hasin.